نفسات بنا من ذنوب وكن أرب من كل لحظة وكل سنية أكون بقلبي معاه وبأراضي وهو راضي عني يوم الآن